كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال إشقان عند الرضا مستسليما خاليا من كل حال ذات بالي كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أشقى نوعا بالرضا مستسليماً, مستسليما خاليا من كل حال ذات باني إن حبل الله هذا متين محكم النسج ومن أقوى الحبال انتصله فهو للعبد وصول فاغتان وسعد بذياك الوصال إن حبل الله هذا متين وحكام النسج ومن أقوى الحبال انتصله فوللعبد وصل فاغتنم وسعد بذياك الوصال فاغتنم وسعد بذياك الوصال كلما على الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال اشق نوعا بالرضا مستسلما مستسلما خاليا من كل حال الذاتي بالي ان اردتم عزة في كل امر دونكم خضم ميادين القتال ذروه الامر جهاد فرتقوها فزمن لب وضحى كل غالي إن أرد ستنفي كل امرني امرك ودكم خطو يدينا القتالي ذروة الامر فزمت لبا وضحها كل غالي فزمت لبا وضحها كل غالي الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي أشقى نوعا في الرضا مستسليما, مستسليما خاليا من كل حال ذات بالي كل من يدعوه يلقاه يسمع الهمس بذرات الرمال يا إله الكون جئناك حفاتا وعواتا فكسنا ثوب المعالي كل من يدعو يلقى مطريبا يسمع الهمسى ذرات العمال يا إله الكون جهدك حفات وعوات فاكسنا ثوب المعاني وعوات فاكسنا ثوب المعاني ربك الحبي فسله خالصا صاريخ صاريخ تلقاه ينجيك في سود الليالي صاريخ صاريخ كل ما فوق البرايا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالين ربك الحبيب فسله خالصا, خالصا. تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرايا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالين ثم يا بقا وجه ربي ذو الجلالي ثم يا بقا وجه ربي ذو